نعم الراجع ان السياق على ان المسلم هو الله عز نعم. في موضع خمار نعم زعير نعم, نعم. فيها ما of Resilus not on the object of original proof. Do you see ¿ zeker who will come to Prophet and Sall powinien? رسول the Son hasence to hope va'6ajo, will it be يعود will رسول If the كذب had met to him. That's why the Ahman Right? If you Should hope was Shrimp will be given Are you ass mentors Allah built towards God? Also not yet. Are you with reviews of Allah, you know what? He is very elevator. He was having promised for Allah, He will reach for You. No, السياق يدل على أن الله هو الذي سماه هو اجتباه وما جعل عليه الدين المحارج ملة أبيكم إبراهيم هو سماه من سمن المقر لأن لأن لأنه إذا كانت تسمعنا الله عز وجل فهي أعرم تشريفا من ما إذا سماها إبراهيم والعيه كلها في بيان فضائل هذه الأمة نعم مجموعة من التفاسير يعني غالي منهم كثيبي طبري الكثير يجمعه لا هو المعتمد بالنسبة للموضوع العقيدة. المعتمد أحسنهم عقيدة لا شك من كثير. من كثير رحم الله سلَف لا خجده أور في أي أشياء أي شيء مناس. البغوي أيضا لا بأس به لكن في بعض الأشياء توي ليست توي رحمة وما شبه ذلك. والقرطبي كذلك عنده شيء من لكن لكنها مني من مثل الجلالين رحمه الله وغيره من منشاريه فرد انه يفسر الاثار يفسر الاهل نعم الحديث انا الله عندنا على الصوره المرجع الثاني من هذا البعض هل نجعل الهه في هذا التعود تعود على ادم لانه اقل مذكور او على الله يعني هو الخالق اقل مذكور خلق الله ادم على صورته لكن الواقع ان هذا يمنعه شيئا ان يعود الضمير على ادم يمنعه شيء. الشيء الأول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته أي صورة آدم. لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صور نفسه حتى الفرس خلقه الله على صورته، وحتى الجمل خلقه الله على صورته، وحتى ابليس خلقه الله على صورته. فيبقى الحديث معنى له إطلاق الثاني مما يمنعه أنه قد ورد بلغط صريح خلق الله, خلق الله آدم على سورة الرحمن وهذا لغطي صريح لا يقبل النزاع فيحمل الضمين مبهم على الظاهر المفصل لكن يبقى النظر ما معنى الحديث ما معنى الحديث قيل معناه ان الله خلق ادم على صورته مثل قوله ناقه الله وبيت الله فاضافه الصوره الى الله عز وجل اضافه تشريف وتكريم وان هذا الذي خلقه الله على الصوره التي اختارها واضافها الى نفسه لا ينبغي ان يقبح او يضرب لان اصل لا, لا تقبحوه فانما خلق ادم على صورته فما دامت هذه الصوره قد يقن الله بها واضافها الى نفسه فانها لا تقبح فتعاب معنى ولا تضرب فتعاب إيش؟ حسن أفهمتم؟ وعلى هذا فتكون الصوره صوره خارقه لكن اضيفت الى إلى الله تعالى الشيء، وهذا ليس بغي وليس ببعيد، وليس بمنكر لأن الله يحتمل احتمال قريب الثاني أن نقول على صورة الله أي على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الرب ولا يعارض هذا قوله تعالى ليس كمثل شيء لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له بدليل أن أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثين للقمر وهذا لا شك انه أسلم حيث اننا اجرينا الحديث على على ظاهره التي خاف منها من قالوا إنه مضاف على سبيل التكريم فهم باب اضافه المخلوق الى خالقه العله التي خاف منها تزول فيما اذا قلنا انه لا من كل شيء على صلاه الشيء أن يكون مماثلا له ونضرب المثل بأصحاب الجنه الذين يكون على سرث القمر نعم الاضهار في موضع يؤتى في مكان الضمير بالضمير لانه ابين للمعنى واقصر في ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى عاد الله لهم مغفرة واجرا عظيما عن عشرين كلمه عن المذكوره قبله وربما يؤتى, وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإغمار وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها أولاً الأصل ان يؤتى في مكان ضمير للضمير. لوجهين. الوجه الأول أنه ابين للمعنى لأنك إذا أرغبت في موضع الإغمار فقد يظن الصان أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى مسابه نعم والثاني انه اخصر لاننا قلنا في تاريخ الضمير ما كن به عن الظاهر اختصاص ويدلنا هذا قوله تعالى اعد الله لهم مغفرة واجلا عظيما أرأيت لو قيل اعد الله للمسلمين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات الى اخره ماذا كلام؟ يكون كلاما يكون طويلا من وجه وركيفا من وجه آخر فجاء هذا الضمير لينوب عن عشرين كلمات وهذا, وهذا واحد نعم. وله فوائد كميرا تظهر بحسب السياق منها. ربا ربا محتر. محتر. ور... وربما يؤتها مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الاظهار في موضع إغناق نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير الإظهار في موضع إظماق الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر للغض ولهذا الضمير في قوله تعالى أعد الله أعدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنعشين كلمة المذكورة قبله وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الاضمار وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها اولا الكثير على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر ثانيا بيان علة الحكم ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولم يقل فان الله عدو له فافاد هذا الاظهار الحكم, الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل, وجبريل وميكال ثانيا ..أن الله عدو لهم لكفرهم ثالثا ان كل كافر فالله عدو له مثال اخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ولم يقل انا لا نضيع اجرهم وافاد, وأفاد ثلاثه امور اولا الحكم بالاصلاح للذين يمسكون يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاه ثانيا ان الله نعم <تصفيق> ثانيا أن, ان الله ان إن, ثانياً ان الله اجرهم لاصلاحهم ثالثا ان كل مصلح فله اجر غير مضاع عند الله تعالى وقد يتعين الاظهار كما, الض... كما, تقدم... لو... كما لو تقدم الضمير مرجعا لا عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولات أمورهم وبطانة ولات أمورهم إذ لو قيل وبطانتهم لا أوهما أن, الم... أن يكون المراد بطانة المسلمين بسنة رحمة الله الاظهار يعني معناه أن يكون السياق يقتضي أن يأتاب الضمير ولكن أتي الظاهر مكان الظمير هذا له الضوء منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه بأنه كافر يقتضي الظلم حكم على مرجع بنو ظالم يقتضي الفس فكذلك يقتضي الملج فكذلك المهم أنه يحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر ثانيا بيان علة الحكم بيان علة الحكم وهو أن علته ذلك ما دل عليه ذلك ذلك الاسم الظاهر. وسيتبين بالمثال ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني إرادة العموم وربما يقول هناك بائدة الرابعة وهي التنبيه لأن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن الإنسان يتوقف لماذا جاء الإظهار فيكون فيه بائدة رابعة وهي التنبيه تنبيه المخاطر أو القارئ <تصفيق> مثال ذلك قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريه لو أميكاد فإن الله عدو للكافرين مختلص يقال يا خالد فإن الله أدو له لأنه مقام مقام ضمير ولكن قال فإن الله عدو للكافر فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريله وملكام وجه ذلك لو قال من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريله وملكام فإن الله عدو له هل نستفيد أن هذا الكافر؟ نعم؟ لا اذا كان عدوا لهؤلاء فالله عدو له فقط لكن ما يدري هو كافر او ظالم أو فاسق فلما جاءت فان الله عدو للكافرين حكمنا على ان من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجميله وميكال فانه كافر ثانيا فان الله عدو للكافرين توفير التعليل إن الله عدو لهم لكفرهم بخلاف ما, قال... بخلاف ما لو قال فإن الله عدو له فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة ثالثا فإن الله عدو للكافرين يعني هؤلاء خاصة أو كل كافر كل كافر ولهذا نفيد العموم وهو أن كل كافر فالله عدو له فهذه ثلاث فوائد مهمه الفائده الرابعه ما ذكرناه قبل قليل وهو التنبيه ووجه ذلك انه اذا كان مجرى الكلام على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فان السامع سوف يتوقف ليش فإن انا اقرا فان الله عدو له لماذا قال فان الله عدو الكافرين فيحصل بهذا